من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا درزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَفَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَ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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إِلَّا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كثروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون وَكَانَ كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مِنْهَا أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيدا